أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسْتَهْوِيكُمْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا قَضَاؤُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين من قوم ولا قد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد قلقن الانسان من طلفال من حمئ مسنون والجا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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مثنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم بعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين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 دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا او لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لاتى سكرتهم يعمهون فاقذفتهم صيحة مشرقين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 مؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فنتقمنا منهم وإنما لبِإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين